فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم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 ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما وجنودهما منهم ما كانوا يحلمون وأوحينا إلى أمّ موسى.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 فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوٌّ وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُم مَّا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن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 فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّ لتقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما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 ولم تُنَفِّسِ فَغَفِّرْ فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أكون ظهيرا فيه ترقب فإذا الذي استصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فلما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 فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسفور ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر اللعاء وأبونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى إلى الظل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 نارا لعلي آتيكم منها لعلي بِخَبَرٍ منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا, موسى أن يا موسى أني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآك تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلق يدك في جيبك تخرج بيضا ام من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرحمه فذانك برهانان من ربك في العون كانوا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 لا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء من عنده ومن تكون له عَاقِبَةُ الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأنقذني يا هامن على الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى وانني لاظن من الكالibin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 لما دين تتلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا وَمَا وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك لتُنذر قوما لتُنذر قوما ما أنتهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا أو إلينا رسولا اتبعوا آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى او لم يكفروا بما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 وأعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 رسولا حتى يبعث في أمها رسول يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلوا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنت قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا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 فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى